وقفينا على آثار بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه, لما بين يديه من الثوراة عودا ومعظة للمتقين وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا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 شمراطا ومنها جاء ولو شاء الله لجاركم امه واحده ولكل يبل وكم فيما ولكل يبل وكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا سينجيكم انتم في تختلفون وانحكموا بين بما انزل الله ولا تتبعوا اهواء فلا تتبعوا اهواءهم وحذرن تتبع ان يفتنكم وحذرن ان يفتنوكم عن بعضنا كَيْفَ يُؤمِنُ مِنَ النَّاسِ لَفَاتِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ